ومن هدي القرآن للتي هي اقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن المله الإسلامية ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم تصبح ميتة من قتلها فقال لهم الله قتلها فقالوا له ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمه تقولون إنه حرام فأنتم إذن أحسن من الله أنزل الله فيهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعتموهم انكم لمشركون وحذف الفاء من قوله انكم لمشركون يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصه واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم اذ لو كانت الجمله جوابا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضا وقر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا اي ما يعبدون الا شيطانا وذلك باتباعهم تشريعه وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم الايه فسماهم شركاء لانهم اطاعوهم في معصيه الله تعالى وقال عن خليله يا أبت لا تعبد الشيطان الآية أي بطاعته في الكفر والمعاصي ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا الآية بين له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم والايات بمثل هذا كثيرة والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين ومن هدي القرآن للتي هي أقوى هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلم كنفسه كقوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الآية أي لا تخرجون إخوانكم وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم على اصح التفسيرين وقوله ولا تلمزوا أنفسكم الآية أي إخوانكم على أصح التفسيرين وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية أي لا يأكل أحدكم مال أخيه إلى غير ذلك من الآيات ولذلك ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه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 إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر وقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية وقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقوله فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية إلى غير ذلك من الآيات فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين أيها المستمع الكريم نكتفي ليلتنا هذه بما تقدم ونواصل حديث المؤلف حول الرابطة الدينية بالإسلام في لقاء غد إن شاء الله